رمضان يا يا شهور اجتيتنا اجتيتنا بالرحمانات والغفران و تحمل فينا يا كالهدى سهر دهنانك الساهينا شغاله حتى اتشايت على شوق محبتي رمضان شو الصمت والحرمانيني رمضان شو الصمت والحرمانيني واتيت يا رمضان يا شفوا التا يجول من ترتب احسني واتيت يكشفك الاله بنوره نور على الدنيا بكل مكاني ومظاهر القرعان يخشى الاما يكون اشد وحيد يامي ام تواشحم بالورد والريحه لي تواشحم بالورد والريحه لي وحبيبك المشتاق اقسم انه كتاب شوق من اسدرا رمضان ودع شعور الشهور لانها من وهن ترضى للايمان